فؤاد حداد صوت الوجدان العربي أول كلام سلام وتزققين الكلام أول كلام سلام وتزققين الكلام فؤاد حداد برنامج خاص من تأليف خيري شلبي اخراج ابراهيم الدسوقي يقول في نور أصبحت دواوين الشاعر الكبير فؤاد حداد بمثابة ديوان للملامح القومية الأصيلة لشخصية مصر العربية أما كونها شعرا خالصا فهذا أمر مفروغ منه وأما كونها شعرا عالي المقام رفيع المستوى فهذا ما تؤكده الأشعار من قصيدة إلى أخرى بل من مفردة لأخرى ولقد وصل في دواوينه الأخيرة إلى ذروة من انطدوق الشعري والفني والفكري بوجه عام بدرجة وضعته بين أفذاذ الشعر من أمثال الشاعر الفرنسي الكبير أراجون والشاعر الألماني الكبير برخت ومثل بابلو نيرودا وغيرهم إن فؤاد حداد يشترك مع هؤلاء الرواد الأفذاذ في أنهم جميعا حملوا مسؤولية إعداد شعوبهم للقيام بدور تاريخي حضاري وإننا لا نرى ذلك متمثلا في نتاج شاعرنا فؤاد حداد اذ انه يوجه طاقته الشعرية نحو اكتشاف العناصر الإيجابية الأصيلة في شخصيتنا القومية طلعت أدب، نزلت أدب لقيت الدب بيأز قرشت الدب وكلت اللب طلعت أدب البط ما بطش نزلت أدب أخوك ما أبطش أنا بستع وما بستع بطش أنا بطلخ بط وما بطلخ بطش أنا صاحب قوة وصاحب بطش تزفر بؤي ولا أسب طلعت أدب نزلت أدب وطالع نازل أقز أزلب نرى هنا ان الشاعر قادر على استشفاف روح الموقف والامساك بالمعنى الاصيل الكامن في تلفيف الرقصه وايقاعاتها يقول الشاعر على لسان الحمار الحزين عبيط غبيط لمشاكلكم انا اهو ومزبله لزبلتكم انا اهو ابص عين اتفرد ليه هبص هتولي واحد ينهض ولا نص على أفل بينهج آل رص كل الخلايق تنهأ وانا هس ومن رقصة الدب إلى رقصة الحمار الحزين إلى رقصة الثعبان إلى رقصة الديك إلى رقصة الكلب يضع الشاعر أيدينا على كثير من الأسرار الخفية التي تربط بيننا كبشر وبين هذه الكائنات التي تشاركنا الحياة والصفات والمصائر وتحمل مثلنا روح الخلق التي بثها الله فينا جميعا على أن الوهج الشعري العظيم يتجلى في رقصتي الفار والنملة ليس فقط لأن الشاعر نجح في الإمساك بالإيقاع الحركي لكل من الفأر والنملة، أو لأنه استنطق كلا منهما بالقول المناسب الدقيق النابع من طبيعة كل منهما، بل لنجاح الشاعر في أن يجعل الرقصة تعكس آلام وأحلام وحياة وبهجة الوجود الإنساني كله. يقدم الفأر نفسه هكذا. خلي بلك معايا ما تسؤش الهبل، بهلوان. مش بهلوان فار ايوه فار واللبن فار وكان زمان الجماد له في الحبل وتمخض الجبل فولدني حد قال يا فار انت طالع منين يا فار ابوك الجبل ثابت وجبت منين الوسوسه تكفر حبه أكفر حبتين تاخد خطوه قدام اخد خطوه كسكسه تشوح لي أشوح لك. سن بسن وعين بعين وفن بفن أصل الفن أوله ناس وبعد أن يقدم الفأر نفسه في واحدة من أحلى القصائد الشعرية يكون قد رسم لنا حقيقته أصله وفصله وكيف أنه ليس بسيطا كما نظن وكيف أن له نابا مملوكيا وآخر كشاريا وفي غنوة راقصة يرينا لعبه ونشاطه وسرعان ما يتضح بعدها أنه فأر واقعي ومجازي في نفس الوقت وأنه بوجهيه صورة رامزة لذلك الفأر الأزلي الذي يلعب في عب الناس إنه الخوف السرمدي سكران؟ هي يمكن سكران خايف؟ ايوه خايف وسلام على الخوف ملك الإحساس سلام عليه متراس وسلام عليه فراس وسلام على الفار اللي بيلعب في عب الفار اللي بيلعب في عب الناس والشعر يفرض للرقص والمغنى ديوانا كاملا يسميه رقص ومغنى يضم إلى جانب الرقصات السالي في ذكرها رقصات كتكيت الفن جري النعامة في الدوران دور الحمامة جواب الديب وتوحيشه هدهد سليمان أربع وصلات تعليقة البغبغان في بهو ألوان الريش من طق طق عليكم كلمة ورد غطاها عليكم تسمع تسمع كلمة ورد غطاها يا ماحي السمكاية سفاها رماحي وانت بتستفاها سماحي وبعد سماعي قول الحق قول الايوة ولا اللا بعد احداشر قول اتناشر أولي الساعة بألبك داء هذا شكل من أشكال الغناء الشعبي يعكس إيقاع فرق علوز والشاعر يرمز به إلى الروح الانتهازية النطاطة التي تتنقل بسرعة من مكان إلى مكان في لمح البصر غير أن الشاعر يلعب بإيقاعها فقط لينقضها ويبني عليها البناء الصحيح الدنيا مأبينا على أرني الطور من هنا ومن هنا على أرني الطور الدنيا مأبينا على أرني الطور من هنا ومن هنا على أرني الطور ونا برقص بالنيات على باب الجنايات حبة عين العنايات حبة قلب الأميناه والدنيا مأبينا على ومن طرائق الغناء الشعبي يستلهم الشاعر شكلا أصيلا كان معروفا حتى ظهور الراديو حيث يؤدى في حفلات السمر والحفلات العائلية الشعبية وأفراحها حيث يقف أحد الموهوبين من الأهل أو الأصدقاء ليؤدي نمرة على سبيل المجاملة تخاطب هموم السامعين على شكل حكاية فكاهية تحتوي على موقف طريف يتخللها غناء مرح مرة واحد قال ابوه جوزني ياابا قال له ياابني ده الجواز يكلف سمنة ومامنة ورز وموز وجهاز ومهاز قال له خلاص ياابا النص بالنص عليك الرز علي الموز عليك السمنة علي المامنة عليك الجهاز علي المهاز اضرب مهماز يا ابليس وغني البني ادم يا دين البني آدم يا دين عايز يبقى عليا الرز عليه المز علي السمنه عليه الممنه يعيش الدنيا ويضمن جنه بالمجان عايز يرجع صبته الميز يمشي يهزر مع مزاميز تضحك في خدودهم غماميز يلبس يركب مجري عقل الحجر غاو التأميز والبني آدم يا جان والبني آدم يا ربع اوافيكي وصبح الاربع اوافيكي ومت سعيد مستوفيكي يا معلمة بنت معلم لابسة شجر هندي مقلم انبسط رجلك هاتي سلم اوصل الى مستوى فيكي ولا زي جنس الادبات ياكل في لحمي ونباتي غزى الزناتي بشنباتي وقلب ليلى بجنوني والشكر للي سجنوني وبنيل وطمي وعجنوني شايف ولادي وصحباتي أيمين على البرج نباتي زرعين كرومي وعنباتي عملين مواسم يجنوني ألسنا نستشعر في هذا المقطع إحساس الشاعر بالمتعة الفائقة وهو يشعر بأنه قذاب في الآخرين وتحول إلى خصوبة في الأرض وفي الناس ولكن هكذا دأب الشاعر على حب بلاده وأرضها وأهلها رغم إحساسه بالقهر والفاقة وهو يتسلى عنها بها فتجيء التسالي بالمزاج والقهر انا العامل تسالي بالمزاج والقهر بقول بلادي كما يقول الهلال الشهر ومن جناني اللي سمع زي ريحه الزهر بزود المهر شايفك راضيه يا هانم وغرام الشاعر ببلاده وجوها وعاداتها وتقاليدها يدفعه إلى الغزل في كل شيء فيها والنظر إلى كل شيء من خلالها من باب يسميه باب هنيا وديما من ديوان التسالي بالمزاج والقهر يقدم الشاعر عشر قصائد كعشر أبنية إسلامية محلات بالنقوش والزخارف والأصداف عن علاقاتنا بمجموعه النباتات العطريه التي اعطت الشرق عطرها واعطاها الشرق سحره واريحته في التعامل الانساني القهوه كانكة تحب كنكه والكنكه تحب كنبه والكنبه تحب قعده مبسوطه مربعه انا وانت وانا وانت تتشابك معالم الامكنه بمعالم الأزمنة في تيار شعوري دافق يضيء أعماقنا يفجر فينا الكثير من ذكرياتنا الشخصية الخاصة يلهب مشاعرنا بالحب يربط وشائجنا ببعضها وبالبلاد انظر إلى براعة الاستهلال في موال القرفة الشمس هي الأميرة وصحبة العنوان لفيت بلد من بلد من مصر من حلوان الآن وبشرب معاها بعدها الآن نور الظلام الليمون والمانجا والحلقان بقول ولكن ما حسيتش الحجر همدان ثم انظر إلى هذه الصورة الموسيقية الموحية في قصيدة سكران الكروية التي تدفعك دفعا إلى السمو والسموق والالتحام الخلاق بالناس هي صور تعلمنا كيف يكون جوهر الحب العظيم زمان زي النهاردة ونصاح من الزمان حسيت اني البلابل واني ولاد الجيران واني ولاد الحواري بشؤم الحيطان واني ولاد الغيطان اني بحر المآسي وبحر المهرجان وتعكس لنا قصيدة الشاي في ايد الشهيد تمثالا للفنان الصناع الذي أبدع في صنع صنية الشاي في مقابلة تمثال الشهيد والشمس في الشارع المستنير شاعت في بول البغال والحمير قالوا عليك جواهرج يا واد هذا الواد الجواهرجي هو الصانع المتفنن وهو الجزمجي المتفاني في عمله وهو الشهيد الذائد عن أرضه عرضه وهو الشاعر الوارث لهذه القيمة العظيمة يسعى بحلم أن يورثها للأجيال القادمة الإبداع في بلادنا ملاذ ومصير هذا ما نحسه من قصيدة شارب من قلة أرؤوش من قبل مقالب أرؤوش على ضلة مشنقه في الحوش المتنبي بل أصايد في الأولل وشرب ميتها كل جهات الدنيا مصايد في ليالي ما كانش مبيتها وفي قصيدة العطش يحلم على المية يجسد روحه وشخصية نبات الحلبة الحلبة لولو فلاحة ومستحية ومرتاحة عرق غني ومكر صراحة كان يا مكان الحصى أخضر بقصيدة قافية الحلبة ينتهي هذا الباب ليبدأ باب جديد هو باب الطولة والشايب يضيف به ظلالا وأبعادا جديدة لشخصيتنا القومية التي نعيشها في جميع الأقطار العربية تتيقظ مشاعرنا لنعيش لحظات حافلة بالأنس والمودة كان يا مكان طبئين في الدنيا طبئ العتس طبئ الفول قامت صورة أميرة في يوليا بقى فيه راديو وتلفزيون زي العادة قامت صورة أميرة أميرة على عبدين الشيخه مونيرة باب الخلق الشيخه سعادة زي العادة ثم الزهر عمل تقسيمه وفاروق الابيض في الكراكون دقب كعب وضرب تعظيمة للبحرى وأمير الجيش بقت السيمة رح بسيمة شبشبها كنس الكورنيش مندلها رفع التراسينا زي العادة في قصيدة تقاسيم زهر القانون يومد الحلم كأنصع ما يكون قوة وبساطة وفي قصيدة المحبوسة يتصاعد الدفق الشعري الذي نرى في خلفيته لعبة المحبوسة حتى يصل إلى هذه النصاعة والوضوح. في تطفير الهموم القومية بالهموم الذاتية بعضها مفطول حول بعض فتلا متينا فكأنما القصيدة حبل الوثيقة أحيانا شمس بتتصعب زي شفايف ورد حزين أحيانا في مدان الدقي كنا بنبكي على فلسطين كنا بنقعد نرقص دبكة وعنينا طعية والتين وتعكس لنا قصيدة الشايب هذه الصورة الحلم. لما ينور آخر نور في الطرق في آخر مستشفى يمكن الاقي بيلعبوا شايب حواليا وقاعدين على الفرشة نس أتمنى يكونوا حبايب آه يخسرتي لو ما كانوش ما تقوليش إن الأعداء مش رح يبقوا ساعتها وحوش عاوز ألعب ويا حبايب لو مغلوب أنا برضو الغالب وفي الحضرة الزكية نحن بإزاء شاعر انتشى باللغة العربية وباتت هي خمره الوحيد وبات يتعاطاها ليل نهار كل حرف من حروفها يعني ثقافة وغذاء وحلما يستحق المعاناة والمجالدة والشظف وكل ما احتوته اللغة العربية العظيمة من فلسفة وفكر وفن أصبح الدماء التي تجري في شرايينه وحين أراد الشاعر التعبير عن عشقه للغة العربية اختار العمية ليقرب حبها من وجدان العامة لغة الهدى آيات لغة الندى نايات لغة المدد جايات نجني جناها بجاه طاها حبيب الله كل الحروف الماجدة العربية فيها النبات والطير وراضيه وابيه كل الحروف فيها اتزان الألف لما يحاول إمة العلياء ودلاله لما ينحني علياء والكل لما يختلف يأتلف سكن الشجر في حدايء الأحياء أربعون حضرة زكية كل حضرة تقع في بضع صفحات مدخمة بالموسيقى والصور الحية التي تتجسد من خلالها العصور والرجال والقيم والمعاني مما يكشف في الدعوة الإسلامية عن أبعاد أكثر عمقا وأكثر دلالة. وهذه الحضارات تغطي فترة زمنية هي فترة البعث والهجرة، حيث نلتقي بالأحداث والرجال والمواقف وجها لوجه. وفي حضرة عن سمية أم عمار بن ياسر يقول الشاعر فؤاد حداد بلغة كأنها الشعر الجاهلي. يا صاحبي واسمي هو القلب اعماله هي اضعف الايمان ما زلت في درب الندى احبو عن الدموع احيد او امبو والظالمون جميعهم اعدائي انا في دمي امم من الشهداء وتلفتت في وهجه الرمضاء في المشرقين المغربين دمائي اذ نوديت بأولئك الاسماء اني لا ادعى ياسرا وسميا ما ابدع هذا المنظور الحضاري المستنير الذي يستبطن به الشاعر جوهر الأحداث وجوهر الشخصيات وزبدة التاريخ إن التاريخ والشخصيات والأحداث والحياة برمتها تتحولها هنا إلى إبداع خالص يحاكي الكون في منظومته الكونية العريضة المذهلة لكل شعور وقع ولكل وقع نغمة ولكل نغمة قصيد ولكل قصيد شكل ولكل شكل في النفس هزوجة بهيجه هي سر حبنا للحياة. مصحرات من أرات من دواليب زمان ما تشتكوش دأت شكوش جت في الأوان يا ناس حبايب يا ناس كران أنا قلبي دايب على البيبان ديوان المسحرات وحده يصلح أن يكون سجلاً حافلا لشجرة العائلة المصرية العربية ووجدانها الأصيل وقد استلهم شاعرنا فكرة المسحرات من المسحرات التقليدي فإذا كان المسحرات يوقظ الناس لتناول السحور فإن مسحرات فؤاد حداد يوقظ الناس لصنع الفجر فجر النهضة والحضارة والتقدم وعلى مدى حوالي عشر سنوات ظل المسحرات فؤاد حداد يستنهد الأمة ويحردها على التقدم والتآخي والتآذر وإذ يصطدم الشاعر بهذا الواقع المفاجئ الذي يعيشه شعر بأنه لا مفر من أن يجاريه في هزله أن يلعب معه نفس اللعبة على طريقته نفسها ولكن مضمون جديد تماما فأمام طغيان الهزل يستحيل رفع سلاح الجد بالطبع وقد يحبط الشاعر الجاد فيغمد سلاحه في صدره ويبتلع آلامه أما شاعر المقاومة المطبوع فإنه قد جبل على الحركة وأداء واجبه، وقد علمته شفرة الطبيعة أن يلبس لكل حال لبوسها إذن فليلبس شاعرنا لباس الهزل لهذا العصر الهازل لا ليهزل معه بل ليعلمه الجدية من خلال الهزل الشكلي مهون أنا ملك الطرش على بال الكدب ما يخترش على حرف النون الرنان ومنادي الميم الريان على يك الكاف المكوكي وبعين وبواو العنوان مشعين ولواو البعكوكي والدال بتود الوديان والعودة يعود البان أسند على سين السندان شين الشو كان لشكوكي أستنشئ بيك الريحان وأنا قلبي يرد العدوان على البهل البهلي ألوان وشكوكو مش قد شكوكي وإمانهم مش قد إيمان يمهون أنا ملك الطرش على بال الكدب ما يخطرش والشاعر فؤاد حداد يؤمن على صدق حدسنا في الحال ففي الفقرة التالية مباشرة يقول مصرحا أنا حنصب سيرك العجبان ولا أنص العشمان وحمد حبالي وسلوكي وترقص على خط كروكي في جو الدنيا البهتان يرسم وردة في قلب مدان يا كتفي يا كتف الحساد أكلوكي وأنا مله بوجه الهيمان ورقصة الدلوك هذه تعكس لنا جوانب متعددة من معاناة السائر على الصراط المستقيم في كل الأزمنة إنها تجربة لفرط نكران ذاتية صاحبها وذوبانها في الرصيد الإنساني للتجربة المصرية كلها لابد أن تستقطبك عيني بدأت في عصري زي الناي أتهج بديهية بديهية الدنيا بديهية مدمس ولمون بدهي وسكت نقصاد، خضرية وعدس وصياد، بدهي رحت الكمون، بدهي السن على الصاد، والنقطة لو يصبح ضاد، بدهي الوقف على سكون، بدهي ان الخبز يكون، اسم الخبز واسم فؤاد، وبو سليم الحداد، اسم الخبز واسم العيش، بنقول إيه ونقول إيش إحنا شوام في البر نعوم غنوتنا غنوت برهوم بديهية إن الأطر يقوم بديهية إنه ما يوصلش بديهية إني مظلوم لما يا مصري صيبك خدش وفي قصيدة طابلة وشخليلة يعود الشاعر فؤاد حداد من جديد إلى صوت المسحراتي فيشخلله ويهشكه لينسيه مرارة الرحلة مذكرا إياه بأطايب الثمر مهما طال به زمن المعاناة إذ لا يصح إلا الصحيح دائما أعد النجوم تلعب سيجة سألت فيها ومسألة صبرك عليها يا زدحمد سعدت طول في النقلة لو فيه بشاير مش عقلة تبقى بشاير مجنونة تهني أولادك ولا بالحق هم يهنون شخللت زي الهنون ده هي هي مصحية فؤاد سليم التطحية وامطبطبالي على جراحي والمش طبلي وطبطبلي مسحراتي وطب طبلي فهو إذن يعرف مقدما أنها التطحية وإنه لسعيد بها سعيد بأن يفني ذاته في سبيل أن تحيا أمته زاهرة أبية شامخة، وأنه لن يتوب أبداً عن هذا العشق الصوفي لبلاده، وهو في قصيدة مزمار وشخليلة يستحضر هذه الأمنية الحميمة. نفسي مرة في حياتي أعمل ميدان جلوس، تقعد فيه العجوز والدق والبحوس والجيز الأزهرية والألم والفانوس. مكفايا نحيادية يا شباك الشموس نتجمع في الشوارع ومحطات النفوس يحييها دق قلبي من أبعد ما يجوس واللي تعلم يسمع يبقى تعلم يبوس هذا العشق الشديد يعكس حنين الشاعر إلى التجميع ولم الشمل والاتحاد في كتلة واحدة كبيرة تزينها وتزيدها قوة وحداتها الصغيرة المكونة لها وإن روح ايزيس تكمن في قلب الشاعر فيختمر في نفسه هذا الحنين دائما أبدا لتكتمل صورة العاصمة الكبيرة ومثلما اكتملت وازدانت بأقاليمها الكبيرة كعاصمة لأمة عريضة تكتمل في هذه القصيدة صورتها كمدينة ضخمة فريدة ذات براح وأريحية وإنسانية رغم ما تشهده من زحام مجنون وبلاء ومبابا كبر النيل بن العروس متعقبا ام الزمالك ما بتربطش الجاموس بين السرايات بنمشي وما ندفعش المكوس عالحبل الحبل البهلواني مصابيح فوق الرؤوس صوان كله صواني لو كان عندي فلوس يسقينا الزعفراني في ازديري من السنوس والصاج البرتقاني خروب العرقسوس ليل ونهار سائية شمس وأمر الأدوس الدور شعشع ورفرف ولا بينعس ينوس حافظ شعر المعري آري كتاب الطووس مايهنش عليه يطير مايهنش عليه يدوس بروح من العلو والسموق يقوم المصحرات برصد الظواهر الاجتماعية الجديدة يخلق لها المعادلة الفكاهية الساخر المستمد من لغة العصر السائدة إن الظواهر في حد ذاتها لغة تعامل لها مفرداتها الخاصة التي تخرج من بين الطوائف المهنية ويكثر تداولها في المجتمع على سبيل التفكها ثم تنقلب التفكها إلى واقع يؤكد سيادة الظاهرة وكثير من البدع والسلوكات والممارسات الخاطئة نقوم نحن عامة الناس بتأصيلها وتثبيتها دون أن نقصد فما السبب؟ السبب هو السخرية الخاطئة السخرية التي بلا مضمون بلا فكر أو اتجاه أو ضمير وبما أننا شعب خفيف الدم بطبعه فإننا نكتفي بالسخرية من الشيء والأصد في السخرية أنها تلفت نظرنا بشكل حاد لكي نسعى لتغيير الأوضاع الخاطئة التي هي مصدر السخرية، لكننا في بلادنا تعودنا أن نمعن في السخرية حتى ولو كانت مسؤولية الخطأ واقعة على عاتقنا ويمكن تسميتها بالسخرية السلبية. أبو في الدحدير قتل صغطة المبروك. كلنا لازم ناكل بامية الحرية مبادئ سامية فتح يل دموعك حامية أبو بن في الضح ديرا جات له صغطة المبرو إن الشاعر هنا على عادته دائما يرسم لنا مشهدا كاملا من حياتنا المعصرة يحفل بالتفاصيل الفنية كل تفصيلة فيه تضيف ملمحا واقعيا ملموسا لنا في الحياة لكننا نراه في إطار فنية يفتح وعينا عليه بدقة كأننا نكتشفه لأول مرة أبو بنديرة في الضحديرة جت له زغطة قال مبروك رايح فين مش رايح فين ايوه يا بيه الناس صنفين اللي بيشكر بالحلواني واللي بيشكر بالحيواني صنف الخايب والمتعيس الاتوبيس يركبوا بالدور والصنف التاني المتكيس أبو متكيس ولقب دكتور صنف بينزل من الزور أما التاني ما بينزل ليش ما بيطلعش وما بينزل أبو بنديرة ومن الواضح طبعا أن أبا بنديره هو سائق عرب اجره يتعامل مع الركاب من كل صنف ولون يعطينا نوعيات مشاويري في هذا الزمن العجيب فيعطينا صورة حقيقية صادقة للواقع المجنون الأخرق مرة بيه ركبت مهندس كان عمدة مطارات البزنس راح تفتكر ادهني كتير ادهني الشوكولاتة بترمس بتحطها في البق الطير وفي ظرف بطاقة سواح كيلو ونص شجر تفاح وده منهورة بنص جنيه بس تحب تشوفها بيه وتشمها وتقول عليه وقالعلي ولبسنا نيه أبو بنديرا إنه المسحراتي الذي يحمل في قلبه كل مصر من أقصاها إلى أقصاها وقوله كل شبر حتى من بلدي حتى من كبدي حتى من موال ليست مجرد قول شاعري جميل بل هو حقيقة ماثلة بالفعل تعكسها هذه الأشعار التي تعكس حتى هموم الأوز والعصافير والأبقار في أرض البلاد ومن هذا المنطلق يتعامل مع ظواهر المجتمع الشاذ من منطلق الحب للناس والإيمان بأنهم جميعا واقعين تحت إغراء أضاليل الخواج الأجنبية. وقصيدة سوستا كلون هي أحد المقاطع الطويلة العذبة الشائقة في ملحمة علاقاتنا بالخواج الأجنبي على كل صنف ولون وفي كل الأزمنة صوت الصوصة وصات صات صات سوستا كلون وكلون سوستا قال يا خواجه المينا أمينة وبتاع الكشري جنبينا والبار اللي فتح كوكتيل وزبيدة في نجوم الليل تحت الراس بقى فوق الديل شرع الغابة عملت بوليصة والمدنية عمل تخليصة حتى الفن صحيح لليصة يحيى الفن وشد الحيل بلاليصه ليصة بلا صوت الصوصة وصات صات سوستة كلون وكلون سوستة ويظل هذا الصوت الساخر بمكره المصري الذكي يكشف ألعاب هذا الخواجة وأهدافه وإجرامه من مقطع لآخر في هذه القصيدة الفكهة التي تبلغ فيها الفكاهة مقاما عاليا إلى أن يحاصر الخواجه ويزنقه بالمنطق البدائي الدامغ ألا خواجه ماشي وفوت فوت ماشي وحسبني متعشي وميت احسبني ميت متعشي دخلت بطني حلت محشي دخلت قلبي سبع رصاصات من هنا بص حيطلع نعشي يضرب في الجو بلانسات صوت الصوصات صوت صوت صوت كلون وكلون صوت صه ويختتم الشاعر هذه القصيدة الطريفة اجمل ختام يلخص به حقيقة هذه البلبلة كل ده من تخريف اللون واللي يقول لك سوستا كلون انت تقوله كلون سوستا سوستا كلون وكلون سوستا وتتميز قصائد المصحرات في دواوينه الأخيرة بأنها صور فنية ومشاهد روائية تتعرف فيها على شخصيات شبه أسطورية لا يمكن نسيانها يلتقطها الشاعر يحولها إلى رموز غنية بالمداليل نرى فيها وعلى ضوء تركيبها الفريد كل أبعاد مواجعنا المعاصرة مثل شخصية سندريل الذي يمهد الشاعر لتقديمه بهذه المقدمة الأسيانة الحزينة ونراكب راكب أوتوبيس وانا قاعد على البلاج وانا ماشي بجزمة بني سودة المرة اللي فاتت ساعات دايما أفكر وفقر زي زي شخليلة رايحه جاية رايح وياها جاي يا ليل ايه اللي ارحم اعيش كمان شوية اموت كمان شوية وينهشوني ميت او ينهشوني حي لازم ضروري يعني لابد ينهشوك ثم يقدموا شخصية سندريل على هذا النحو كان عمك سندريل يتباشر بالحسد وبالحب الممل الحلوان الأنوع الحر المستقل فرش أبه وعلق طائته وخلى إيده تسرح لوحدها تسرح على أدها تسرح من غير وصايا، اتفرج يا عبد لابس جزمة وعصاية وداير في البلد والبربطوزه قسطه والعفريته افندي وجزين جيوب عمد وسبحتين مشايخ وجوخه اصفهاني وركن مهندسين ودكاتره بسمعات كان عمك عمنا متجوز امنا ورس الريح النباري مالك قط كباري في البر معلمه رقاص الساعه فضه والدنيا مضلمه رقاص الساعه رايح كتر من الفضايح وبعد هذه الصورة البديعة التي ارسمها لشخصية سندريل تنعطف القصيدة انعطافة غنائية ماكرة تقصد ان تشحننا بالغضب الجبار على مثل هذا النموذج المتصابي الذي كأنه الفتاة الاسطوريه سندريلا الشهيرة قلبي طويلة بعيط من زمان والشخليلة العويلة قلبت على سندريل نزل الفجر الخميلة واللي بيشرف في كاسه قال السلطان مقاسه زي الأهرام أساسه على جزمة سندريل والإمبراطورية والبلغة في الغورية بيغيروا يا حرية من جزمة سندريل ونهار أبيض وخايب ورصيف الأنس دايب على جزمة سندريل والشاعر لا ينسى مأساته في ظل هذه النماذج المسيطره ذات النفوذ الاجتماعي القوي هي ليست محنته فحسب إنما هي محنه كل الادباء الجادين الشرفاء الذين كسدت بداعتهم فجاه امام طغيان اللا معنى ولا ادب وباتت روح الاديب الاصيل كالعصفوره الخضراء المسكينه مصفورة خضرة ومسكينة مسالكة ويا السكينه تقول يا دنيا اللي يلعبك في الحبل لازم يتلعبك خلاص ما تنفعش التوبة يا نوبه ما بعدك نوبة الموت محدش بيشوفه والخير مقلش معروفه وكل شيء كان بظروفه والدنيا بردة وعصبية فيها الغصون اللعبية والمغربية الذهبية يا ريحة يلب بتتخدع هفت ما لحقتش تودع شيب تحس العصفورة عصفورة خضرة ومسكينة مسالكة ويا السكينة وإذا كانت روح الأدبات تشبه هذه العصفورة الحائرة الباحثة عن حريتها والتي تقع في الشباك والحبائل فإن الشاعر قد بات هو الآخر قليل البخت ضائعا كان يا مكان جزار بطيخ هو اللي بيبيع الشخشيخ نور النهار ماضي وقاتي كأنه سكر ونباتي بحلم ببطيخ بناتي ما كانش لسه يا ليل شيلو لودان حلق من حسناتي كتبت في الارض ثباتي من قبل دوره كتاباتي فرحت بالقبه الهيله بالقبهات المتميله صبحت انا مجنون ليلة ومصحراتي وادباتي عند فؤاد حداد تكسيد للمحسوس في مرئي مبهج مثير للانفعال إذ تتحول المعاني المجردة والذكريات والأماكن والأزمنة إلى صور مرئية إلى حياة حافلة دافقة وبهذه الموهبة الفذة يحاول إعادة بناء الوجدان المصري العربي ومن ثم إعادة سياغة الشخصية المعاصرة تبدأ مهمة فؤاد حداد بغربله التراث المصري غربله دقيقة من خلال عين محبة وقلب عاشق لهذا التراث بشقيه الرسمي والشعبي المدون والشفهي ومن خلال عقل واعي مستنير وروح وطنية عميقة لارتباط بالارض جغرافيا وتاريخيا بعين فاحصة ومجهر دقيق حساس يغربل شاعرنا تراثنا بشقيه فيكتشف إيجابياته العظيمة يفرز الأصيل من الدخيل ويكتشف أن بقاء معظم هذه العناصر كل هذه القرون الطويلة معناه أن هذه العناصر فيها زاد حقيقي ينفع الناس وقد بقيت في أرض مصر أغنيات وأهازيج ومواويل وحواديت غنائية وألغاز فنية وأمثال يصل عمرها إلى أزمنة موغلة في القدم يرددها الأطفال والرجال والنساء في كل المناسبات وفي أوقات العمل أدرك شاعرنا منذ وقت مبكر أنه ينتمي لأمة غنت لكل شيء في الحياة الموت والميلاد والعمل والمناسبات الفردية والجماعية بل وللمطر والشمس والأدوات وأدرك أن هذه الأمة عريقة في حضارتها وأن تراثها قادر على التجدد والنماء والخصوبة وأن الشخصية المنحدرة من هذا التراث الهائل قادرة على تجديد نفسها واستيعاب كل جديد الشاعر من خلال إحيائه لعناصر التراث الإيجابية يقوم بإعادة بناء النفسية المصرية العربية على أسس جديدة سليمة متينة شديدة الوضوح والتجلي وهو بذلك يقدم شعرا مزدوج الغرض مجدولا بحبلين متينين أحدهما موضوعي والآخر فني هو شعر ذو وجهين احدهما ينير العقل والآخر يثري الوجدان ولهذا فالمستمع لهذا الشعر يمارس متعتين متعة الطرب ومتعة المعرفة وهو من خلال هذه العملية الفنية المعقدة المركبة والبادية كاسهل ما تكون واسلس مما نتوقع يجمع الوشائج التي تربط بين الشخصية العربية في جميع البيئات الإقليمية المتعددة مما يساعدك على الاقتناع بأن المنطقة العربية كلها من المحيط إلى الخليج شخصية واحدة مهما بيضت هنا قليلا أو اسمرت هنا كثيرا مهما اتخذت مظهر التقدم هنا أو سمت التخلف هناك فشاعر الربابه في كل الاقاليم يروي سيرا واحدة والجدات تروي نفس الحكايات والأصوات تردد نفس الاغنيات الشاعر في نفي همومه الشخصية الخاصة لكنه لما كان غير قادر على الخلاص منها باعتباره ذات إنسانية لا خلاص لها من همومها إلا بزوالها فإنه ينجح دائما في رؤية الوجه العام لمشاكله الخاصة الوجه الذي تتمثل فيه الجماعة أسرة الوطن فحينئذ فحينئذ تنمحي كل مشاكله وتذوب في هموم الأمة كلها ولعل قصيدة كنز الشمردل هي التي عبرت عن الوجه الحقيقي لمحنته الخاصة التي هي في نفس الوقت جزء من محنة الأمة كان وما كانش في غط جردل تحت ما تحته كنز شمردل وطار يا أولاد. فالشمردل هو الفتى صاحب الامال العريضة والكنز الذي بداخله هو كنز الموهبة الشعرية التي ألهمته كل جديد وناضج في القوافي والأوزان واللغة والآفاق البعيدة على أن الشاعر كان لابد أن يكشف عن هذا الكنز لكي تتحقق به هويته وهوية بلاده لكنهما كاد يكشف عن هذا الكنز حتى اضطربت الظروف وحيل بين الشاعر وبين قرائه وخلت الساحة إلا من الدخلاء الذين ليس لهم موهبة حقيقية فإذا هم يعيشون على كنز الشمردل يغترفون منه الإمكانيات والأفكار والأدوات ويكبرون في نظر المجتمع لقد تجروا ببضاعته وأثروا ثراء فاحشا في حين بقي هو صاحب الكنز في فقر مدقع اسمعني أنا أطرش زيك لم أغزى أنا لازم اعلي حكرر وكاني بملي ظلموني بقولك ظلموني حكموا علي وما اتهموني كل لمونه بسنة أبيدة خد بقى عندك حسبة مفيدة كل لمون الدنيا لموني وتقولي هات قافية جديدة على نرها سخنت حديدة يا ما دخلت في شدة جديدة ظلموني لك ظلموني سرقوا أفيتي وسرقوا عفيتي وبنوا عمارة من فتفيتي طلط الفيتي كنت فين يا دنيا شوفيتي إن المرأة لا بد أن يشعر بالأسى لما لحق بهذا الشاعر الكبير من ظلم فادح ولكن هذا الأسى سرعان ما يتحول إلى بهجة وفرحة مصدرهما قدرة الشاعر على التجاوز وعلى حب البلاد رغم عدم حصوله على جزء مما يستحقه ولسوف يبقى تراث هذا الشاعر ذخرا عظيما. يبعث على رقي هذه الأمة إلى نهاية الأبد كنتم مع فؤاد حداد صوت الوجدان العربي قام بالتمثيل عيدة كامل محمود عزمي عبد المنعم ابو الفتوح عبد المنعم عطاء قاسم الدالي سعيد عماره هيام هلال علاء الدين الحريري قام بدور فؤاد حداد رضا الجمال التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم المخرج المنفذ احمد سليم موقات حداد برنامج خاص تأليف خير شلبي اخراج ابراهيم الدسوقي